بسم الله الرحمن الرحيم قل أخي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشفت بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا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 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد مِنْهَا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدا وأنا لا ندري أشر مريد بمن في الأرض بِهِمْ أراد بهم ربهم وشدا وأنا منا الصالحون وإننا طراء قطددا وأنا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يطاق بخسا ولا رهبا منا المسلمون ومنا القاسفون فمن نسلم فأولئك تهر الرشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم لا ماءا غلقا لنفقناهم فيه ومن يعرف عن ذكر ربه يسرقه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تبعو مع الله أحدا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يبعوه كانوا يكونون عليه ربدا قل إنما أدعو ربي ولا أشبك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملك أحدا إلا بلاغا من الله وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأُوْمَا يُلْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَطْعَطُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَطَرِيْبٌ مَا تُلْعَدُونَ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أعلم بالله من ارتضى من رسول الرسول فر من بين يديه ومن قلبه رصدا ليعلم إنه من بين ومن رصدا يعلم قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. واحاط بما لديهم واحطى كل شيء عددا